فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فاسْمَعِي لَوَادِرِ سَوَا ذَلِكَ كُلُّهُمْ مِنَ الصَّادِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا أَنَّ الذَّهَبَ صَظََّ أََّدَّ قذِرُ عَ لَيْهِ فَنادَا فَنَدَ تِ الظُلماتاتِ أََّ إِلَهَا إِللاا أَن تَسُبَحَانَكَ إِ كُنتُ مِنَ الظادِمِ